ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها وقال اناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات انواط كما لهم ذات انواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها نعم أصحاب موسى هؤلاء الذين آمنوا به وخرجوا معهم من مصر وتعرضوا لبطش فرعون وكان يمكن أن يدركهم فرعون ويقتلهم كانوا مسلمين وكانوا محبين لموسى الصلاه السلام وخرجوا معه ونصروه ربي وسلامه عليه لكن بمجرد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون ورأوا بأم أعينهم كيف نجاهم الله تبارك وكيف فلق الله البحر لموسى عليه الصلاه والسلام انتهى أمرهم أنهم رأوا أناسا يعبدون الأصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما فيه فالقصد أن هؤلاء لم يعذروا بهذا مع أنهم كانوا مسلمين كانوا مصلين كانوا مع موسى عليه السلام هربوا من فرعون تعرضوا للقتل تعرضوا للأدى ومع هذا لم يعذروا بها وقيل لهم إنكم قوم تجهلون نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى ولكن للمشركين شبهه يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفوا بذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات انواط لم يكفروا فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفوا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفعوا وهذا هو المطلوب نعم هناك فرق حقيقة بين الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط وبين الذين قالوا اجعل لنا كما لهم أهلها وصحيح أن بني إسرائيل لما نهاهم موسى كفوا والصحابة رضي الله عنهم يعني حديث عهد في هؤلاء أيضا كذلك لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن ذلك ولكن لا يقاس الفعل, الفعل بالفعل أولئك أرادوا إلها وهؤلاء أرادوا التبرك والتبرك بالشجرة وتعليق الأسلحة عليها هذا شرك ولكنه شرك اصغر طلبوا البركه فيما ليس فيه بركه او ما لم ينص الله تبارك وتعالى عليه انه فيه بركه فهذا من الشرك الاظهر لا يقاس بالشرك الاكبر الذي طلبه بنو اسرائيل من موسى عليه السلام وهم لم يتركوا هذا الامر عندما خرج موسى الى ميقات ربه عبدوا العجل فجعلوا لهم اله والعياذ بالله فالقصد ان الصحابه رضي الله عنهم لما قالوا جعلنا ذات انواط كما لهم ذات إنما أرادوا مجرد المشابهة لا عين الشرك ما أرادوا عين الشرك الذي كان عليه المشركون أنهم يعتقدون أن هذه الشجرة تنصرهم وتحفظهم وتؤيدهم لا وإنما أرادوا المشابهة بالصورة تعليق الأسلحة وإن كان أولئك يعتقدون الشجرة تنفعهم لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنها قد تجعل فيها بركة بل إن بعضهم يعني بعض أهل العلم قال هم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل فيها بركة وإذا جعل الله في شيء بركة انتهى الأمر فالقصد إذن أنهم ما ما قصدوا المشابهة من كل وجه وإنما أرادوا المشابه مشابهة في الشكل الخارجي والمشابهة في وجه لا يلزم منها المشابهة في كل وجه، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن ومدمن الخمر لا يصل إلى مرحله عابد الوثن فعابد الوثن مشرك ومدمن الخمر مرتكب الكبير مسلم ولكن أراد أن المشابه من وجه كما أن ذلك يجلس عند الصنم لا يفارقه كذلك هذا جالس عند الخمر لا يفارقها المدمن فأراد المشابه من وجه لا من كل وجه وهذا الحديث فيه كلام وذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال رضي الله عنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مع أن لاعبي الشطرنج لا يعكفون على أصنام يعني يعبدونها وما أراد علي رضي الله عنهم كفروا بذلك كما كفر الذين عكفوا على الأصنام ولكن أراد المشابه من وجه هو الجلوس والعكوف والبقاء المدة الطويلة عند الأصنان كبقاء هؤلاء عند هذه اللعبة فما قصد المشابهة من كل وجه انما أراد المشابهة من وجه دون وجه وإذا قال النووي رحمه الله تعالى المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر المراد الموافقة في المخالفة يعني كما أن بني إسرائيل خالفوا أنتم خالفتم كما أن بني إسرائيل عصوا أنتم عصيتم لا يريد أن المعصية كالمعصية والمخالفة كالمخالفة لكن يريد أصل المعصية أصل المخالفة بعد أن فتح الله عليكم مكة الان تقولون اجعل لنا ذات أنواق بنو إسرائيل كذا لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون قال اجعل لنا إلها وهو أراد المشابهة من وجه دونه وجه. نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدعي عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول, أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من اكبر الجهل ومكايد الشيطان يعني نعم. الذي يقول فهمنا التوحيد هو يقع في الشرك نعم وتفيد, وتفيد ايضا أن المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيد ايضا أنه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم